وقال الملاء من قومه الذين كفروا وكذبوا في لقاء الآقترى وأترفناهم وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشرا مثلكم يأكل من ما تأكلون منه يأكل من ما تأكلون منه ويشرب من ما تشربون ولئن أطعت بشرا مثلكم 126- أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون 127- هيهات هيهات لما توعدون 128- إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين